وان تنوذ عن تون وان تورسين وهذا البلد الامين لقد خلقناكم ثم راد فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الذي علما بالقلم علما الانسان ما لم يعلم كل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان أو أمر بتقوى أو أيت كيف وترى لنا ألم يعلم بأن نالله ايرا كلا لا ان لم ينتئلن سف فَلْيَدْعُ نَادِيًا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَن تُطِعَ هَوَسُ جُدْ وَقَتَرِب